قش عن أبصارهم مِنَ من الأجداث كأنهم جراد تشر موطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم فَكَذَّبُوا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والذجر فدعا ربه أني فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان قفر ولقد تركناها آيَةً فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يستغن القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب السمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نستبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من ديننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتمة لهم فارتقبهم